وَفِي جَنَاحِكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ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 والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا فَالْحَافِظُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَظِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ